اللهم مصلح وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحناك فاتحمدينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويجمع ماته عليك كفراكم كريما ويرسلك الله نسرا عزيزا لدجاكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عليكم حريص عليكم بالمؤمنين. إذا ولوا فضرحك الله لا إله إلا هو وهو إن الله وملائكته يسرون يا أيها